ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إلهي ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل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 ثم يخرج به زرعة مختلفة الألوان ثم يعيج فتراه مصفر فتراه مصفر ثم يجعله حطاب إن في ذلك لا ذكر لأولى الباب فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلَ فَرَايتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَرَى دَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْهُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِ عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب يخسيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اعتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفل أنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّ أَزْتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةٍ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَعَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَالِمًا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 والذين كفروا بآيات الله أولئكهم الخاسرون قل فغير الله يtamرون يأعبدوا أيها الجاهلون ولقد دُعي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت لا يحبطن عملك لا يحبطن عملك ولا مِنَ من الخاسرين بل الله يعبدهم من الشاكرين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 ثم نفخ في أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئا بالنبيين وجئا بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يضلون وُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَسُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ بَوَابُهَا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم العاملين